الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن وننسبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناءنا الطلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب النكاح من مختفر الشيخ غريج بن إسحام وانتهينا في الدرس السابق من الكلام عن أنتحة الكفار ورمضي مع المصنف وهو يتكلم عن المرض جمانع من موانع النكاح وبعد أن نفرغ من الكلام عن المرض نتكلم إن شاء الله تعالى في باب الخيار المتعلق بعيوب الزوجين وما يتعلق به من الأحكام وسيكون تقسيم باب الخيار على ذرسين إن شاء الله تعالى هذا الضرس والذرس الذي يليه بالنسبة للمرض نقول وبالله التوفيق إن النكاح من حيث الموانع له خمسة موانع: الرق نالع من موانع النكاح والكفر كذلك والإحرام وكون الشخص خنثة مشكلا والمرض بالنسبة للرق والكفر والإحرام تقدم الكلام عنها بالنسبة للإحرام بالذات تكلمنا عنه في النكاح وتكلمنا عنه في ذات الحج ونحن نذكر موانع الإحرام بالنسبة لأسألة كون الشخص خنثة مشكلا المصنف لم يتعرض لها لأنها أمر نادر. وأذكر أننا سبق لنا أن ذكرنا لحضراتكم تعريف الخنسة وأقساله وتعريف الخنسة وأنه ينقسم إلى قسمين وما يتعلق بكل قسم من أحسان علاجات الإذناء يبقى الكلام عن المرض كمانع من موانع النكاح يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه والمرض المرض هنا ليس المرض الذي يبيح للإنسان الرب العيب والذي سيأتي الكلام عنه من العيوب التي في الزوج أو الزوجة كالجزاني والطرسي ورحمة ذلك ولكن هنا يتكلم عن المرض الذي هو مرض الموت أو الذي يسمونه المرض المخوّف يقول رحمه الله وهل يمنع مرض أحدهما المخوّف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتد خلافه وهل يمنع مرض أحدهما المخوّف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلافه وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منهم ومن صداق النفي وعدل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه انتهى كلام المصنف. الإنسان إذا كان مريضا مرضا مخوفا لا يجوز له أن يتزوج حتى ولو أذن رمو الوارث الرفيق في ذلك لاحتمال أن يموت الآذن أو يصير غير وارث والمنع هنا سواء يحتاج المريض إلى النكاح أو كان غير محتاج إليه على المشهور عند الإنم اللقمي يعني لو أن الإنسان المريض أراد أن يتزوج فقام الوارث الرشيد وأذن له بذلك هذا الإذن لا قيمة له بل العبر هنا بالمرض المخوف لماذا الإذن لا قيمة له قال لأن الآذن قد يموت قبل المريض أو يصير غير وارث بأن يرتكب شيئا من موانع الميراث من قتل أو ردة أو نحو ذلك ولماذا ينهى المريض عن النكاح في حال المرض قال لأنه ينهى عن أن يدخل على الوارثة وارثا جديدا إذن إذا كان المريض متزوجا لزوجته غير أم أولاده مثلا يجز له أن يطرقها نعم يجز له أن يطرقها في مرض الموت ولا يجز له أن ينكع لزوجة جديدة لماذا؟ قال لأن في النكاح إدخال وارث محقق أما في الوضع فلا يلزم بالضرورة أن ينتج عنه حن. هذا قول. قول آخر في المذهب أن منع النكاح المذكور مقيد بعدم احتياج المريض إلى النكاح وإلى من يقوم بخدمته. لأن قول السابق الذي ماشى عليه المصنّس أنه يمنع من النكاح حتى ولو كان محتاجا إلى الزواج. إلى الزواج. قول آخر في المذهب أنه يمنع إلا إذا كان محتاجا إلى النكاح أو محتاجا إلى الخدمة، فإن يحتاج لذلك لا زلوا النكاح ولا هنا إلى إذن الوارث أو عدم إذنه. والمسألة ليست حكرا على المريض، بل يشمل الحكم كذلك المحجور عليه، من والحاضر صف القتال والمقرب لقطع، والمحبوس لقتل ونحو ذلك يعني الذي مصيره. غير معلوم أو مصيره في النهاية إلى ماذا إلى الموت هذا بالنسبة للرجل لو قامت امرأة مريضة مرضا مخوصا وتدوجت ودخل بها الزوج فهذه المرأة تستحق بهذا الدخول الصداق المسمى سواء زاد على صداق مثلها أو قل أو ساواء ومثل الدخول بها ما لو مات الزوجه فإنها تستحق الصداق ويقضى لها به من رأس الناس الزوج يعني امرأة مريضة موت او مرض مخوز وتدوجت ان دخل بها الزوج تستحق الصداق كاملا ان مات عنها الزوج مات قبلها يعني تستحق ايضا الصداق كاملا من حكم اذا مات المريض المتزوج قبل فسخ النكاح نحن قلنا انه ان تدوج ايا بفسخ النكاح لو المريض المتدوج ما يتقل أن يدفع منك؟ عليه أن يدفع الأقل من الطلاق المسمى ومن الطلاق الميت. يعني ما يدفع الطلاق المسمى كملهم أو الطلاق الميت كملهم، فليدفع الأقل منهم. ويدفع من أين؟ يدفع من ثلث المال. فإن كان ثلثه أقل منهم، أعراض المرض فقط. ورأس المسألة أن عليه ثلاثة الأقل من ثلاث أشياء: عليه الأقل من الثم، وعليه الأقل من المسمى. وعليه الأقل من أقل الصداه. والأصل أن المريض مرضا مخوسا يعدل فسخ متاع وتر يعدل فسخ متاعي متاع وتر عليه حتى ولو بعد البناء أو كانت المرأة صح إذا إلا إذا صح المريض منهما فحينئذ لا يفسخ لجوا لي المريض مرضا مخوسا يمنع من نكاح المرأة الكتارية. ومن نكاح الامة المسلمة على الأصحة في المدهة لماذا؟ قالوا الاحتمال أن تسلم المصرانية أو تعصق الامة سيصيراني ستصيراني من أهل الميراث وهذا النكاح لو وقع يفسح قبل البناء وبعده إلا إذا درئ المريض من مرضي سلا يفسح يعني هنا المريض مرض مخوف كما يمنع من نكاح المسلمة يمنع من نكاح الكتابية ويمنع من نكاح الامة المسلمة على الأصحة في مذهبنا باحتلال أن الأمة تعتق أو النصرانية أو الكتابية تدخل في دين الإسلام فيصبحان بذلك من أهل الميرات ويشاركان الورثة في المال هذا قول أن هذا النكاح يستخ مطلق قول آخر في المذهب وهو المختار أن هذا النكاح صحيح قالوا لأن الإسلام والعرف هنا أمور ناظرة فلا يكتفت إليها وعليه فتستهق المرأة الصداقة المسمى إن كان قد سمع لها صداقا وإلا استحقت في المرأة صداقة المس بذلك إخوانا نصول نقول قد انتهينا من الكلام عن المحرمات في النكاح وأن يتعلق بهن وعن أنتحة الكفار وأنتحة العبيد والإماء وعن نوانع النكاح وندخل إن شاء الله تعالى بتوفيقه وعنايته في, في فصل الخيار وما يتعلق به من أحكام والخيار في السقح الإسلامي على نوعين أو يتناول قلاء الحكم وأحكامه في موضعين: خيار في النكاح وخياره في المعاملات يتعلق بيعناه خيار النكاح هذا يتعلق بركني النكاح أي الزوج والزوجة يتعلق محل النكاح الزوج والزوجة. الزوج والزوجة يتعلق بينهما وين تسمى في السقي ريوخ الخياط. أمور لو وجدت في أحد الزوجين أو في كليهما الثرط على استذامة النكاح، وأوجب أو أجازت وأجازت للآخر أن يرد السليم المعيش. الخيار له ثلاثة أسباب: خيار عيب، وخيار غرور، وخيار عتق. وأشهر ما يطلق أو ينصرف إليه الكلام هو خيار العيب. العيوب التي تقع للزوجين، بعض الفقهاء توسع في ذكرها وعدها بعض الفقهاء الآخرين اختفى. لكن عندنا أربعة عيوب ثابتة. يشترك فيها الرجال ويشترك فيها النساء الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الجنون والجذام والبرص أمراض المعروف داء الفرج يشمل عدة عيوب جملة العيوب 13 عائز خمسة عيوب تختص بالمرأة الرطق والقرن والعسل والبحر والإفضاء أربعة عيوب تختصب بالرجل: الجب والخصاء والإعتراض والعنة أربعة عيوب يشترك فيها الرجل مع المرأة الجنون والجذام والبرص والعضيتة أو العضيتة كما سنتكلم عن تعريفها في نظام هذه العيوب الثلاثة عشر تندرج تحت العيوب الأربعة التي روى عن سيدنا غمر وسيدنا وسنان سيدنا علي وغيرهن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العيوب هي التي تردد بها الأنجحة والزحام والبرص والجنون وداء الفرج. فقلنا إن داء الفرج يشمل عدة عيوب من هذه العيوب تصل فصيدها تسعة. والمصنف هنا يتكلم عن هذه العيوب أثناء لما يخص الرجال بضمير الذكور وتكلم عنا يخص الإناث بضمير الإناث. والمشترك بينهما تركعوا على عمومه بعد هذه التوطئة وهذا المدخل للعيوب نقول إن الخيار مشروع بين الزوجين ومشروعيته سادثة على سبيل الزواج بمعنى أنه إذا وجد شخص منهما في الآخر عيبا حق له ان يرد هذا النكاح او يفسخه ويسترد ما دفعه خاصة اذا كان العيب بالزوجة ولكن ذلك بشروط بيانه على النحو التالي شروط اعتبار العيب لانفاز الرد الشرط الاول ان لا يسبق علم الزوج السليم بوجود العيب في الاخر بمعنى انه لو كان يعلم أن الآخر به عيب فعلمه هنا يسقط حقه في الخيار المسألة هنا قيمة على العلم أو عدم العلم عدم العلم يعتبر خبيعة لكن العلم يعتبر وضوح الشرط الثاني أن لا يوجد رضا بعيب المعيد صريحا أو اسكداما حيث اطلع العيب بعد العقد يعني إنسان عقد على امرأة وطرى يدايا على الزواج ولكن صارح كل منهما بعيبه الذي فيه أو صارحت المرأة الزوجاء بأن فيها من عيوب كذا وكذا ورضي الزوج أو واقع العكس رضى بذلك ربا صريحا أو ربا إلكزاميا الصمت والسقوط مثلا في هذه الحالة لا يحق له الخيار الشرط الثالث أن لا يوجد تلزد من السرين بالمعيد نعلمه بالعيد يعني علمت العيد ولكن تلزز بها في هذه الحالة لا خيار لها ولكن في شرط التلزز يجتذن زوجة المعترض إذا علمت قبل العقد أو ضعته بأسراره ومتكلت من بالتلزز بها فلا خيار حيث كانت ترى برأه فيهما ولم يحصل والمعترض تناهى أحكام خاصة به يعني إنسان معترض او الذي لا ينتشر ذكره علمت زوجته قبل العقد او بعده باسرار ولكنها مكنته من نفسه يتلذذ نفسه ليتلذذ بها لعله له يجول اعتراضه هنا لا خيار حتى ولو بعد ان مكنته من نفسه لو حصلت دعوة من المعيب على السليم ان السليم علم بوجود العيب او رضي به او تلذذ به وهو عالم بوجوده وكانت الدعوة هنا بقصد إثقاط حق الآخر في اختيار فالسليم يحلف على نفي الدعوة على نفي دعوة معي هذه ثابت مدخل أدناء من الطلاب أتينا لي في البداية قبل أن نوري لكم كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه والذي دخل في العيوب مباشرة بذكر شروفها وذكر أنواعها على النحو التالي قال رحمه الله فصل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلزز وحلف على نفسه ببرة وعياطة وجذام لا جذام أبي الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلزز وحلف على نفسه كل ذلك إشارة إلى الشرور التي ذكرناها لكم شابا ببارث هنا بث في العيوب وبدأ المصنفين بالعيوب العينة المشترك بين الزوجين ببارث وعي وجذام لا جذام لأبن وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه العيوب الزوج وبقرنها ورفقها وبقرها وعفرها وإفضائها قبل العقد، ولا فقط الرد بالجزان البين والبرف المضر الحادثين بعده لا بك اعتراض وبجنونهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده اجلا وفي برث وجذام رجي برؤهنا سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة تردد انتهى كلام المصنف رحمه الله ونحن نذكر هذه العيوب التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في نصه السابق أولا العيوب التي تحدث للزوجين معا أو يشترك فيها الرجل مع المرأة أولا البرث البرث مرض جلدي معروف ينشأ عنه بيضا في الجسد وأحيانا يكون هذا البرث للسواد ولكن السواد العيو بالله يعتبر مقدمة للجزاء الثاني البرث من عيوب النجاح كان هذا البرث يسيرا أو كثيرا في المرأة اتفاقا وفي على أحد القولين في المذهب في البرث اليسير أنا جيت بسيطة في المذهب ما بين الضرف اليسير او الكثير في المرأة وفي الرجل العيب الثاني الجذام والعياذ بالله والجذام هو ايضا من الامراض الجلديه المعروفة ولكن يشترط فيه ان يكون ابينا والجذام من العيوب سواء قل او كثر وهو من العيوب حتى ولو حدث بعد العقد وقبل الدخول لكن إذا كان الجذان في والد الزوجة أو والدتها أو أحد من أو أحد من أحوالها فلا تأثير له غالبا العيب الثالث العضيطة والعضيطة كما قلنا بكسر العين وتكوين الذل وتقال أيضاً بفتح العين عضيطة وبعضهم يقول هي عضيطة يعني اسم الفعل منها عضيوط وعضيوط ومعناه معنى العضيطة أو العضيطة الحدث عند الجماع يعني أن يخرج يخرج البول أو الغرط من الإنسان عند الجماع والعضيطة من العيوب سواء إذا كانت هذه العيوب قديمة أو حضل فيها شك لكن لو ترأت بعد النكاح يعني الإنسان قبل النكاح كان سليم من هذا العيب واصيب به بعد النكاح والولاد بالله فهذا لا يعتبر من عيوب الخيار وأنها هي طامة نزلة بإنسان العيب الرابع هو الجنون والمصنف أفرض الكلام عنه فينقطع هذه العيوب الدليل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل من المعقول الدليل على اعتبارها من عيوب النكاح الحديث الأول الوارد في المزدوم لعياذ بالله مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أربعة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامى ولا صفر وفر من النجدوم كمن تفر من الأسد الحديث مروي الصحيح وهو صريح الدلالة في إن النجدوم يجب عن الإنسان أن يستمد حديث آخر مروي عن كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفاة فلما ذهرت عليه ووضعت ثيابها قرأ بكشفها رياضا فقال إلبيت ثيابك والحق بأهلك, بأهلك. هذا الحديث ذكرناه حينما كنا نتكلم عن حصائف النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن هذه المرأة لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسس وفي بعض روايات الحديث النبي قال لهم لقد دلستم عليهم الأبيلا من المعقول نور هنا دليلين ذكرهما القاضي عبد الوهاب البعدالي في كتابه القيم المعونة وجه أن هذه عيوب تؤثر في استيفاء الاستمتاع المقصود وتنقصه كمال اللذة وجب أن يثبت معها الخيار إذا دخل الزوجين الزوجين على السلامة وجه آخر أن النكاح عقد معوضا فيجب أن يثبت فيه الخيار متى وجد الجنون في المعقود عليه قياتها على البيغيت وهذا دليل خاص بالجنون وإن كان يقص عليه بقية العيوب هذه العيوب هي عيوب عامة العيوب الخاصة بالرجل أولها الخصائق والخصائق معروف هو قطع الزغري دون الأنفعي سواء كان بأصل الخلقة أو طرأة بحاجة مناحه العيب الثاني الجب والمراض به قطع الزفع والانسيين معا او قطع الانسيين فقط اذا كان لا يمني لان المنين الحيوانات المنوية او المنين يوجد او يصنع في مكان في الميايدة ويخزن في مكان في الميايدة في البيضة الانسان او خصة الانسان فقالوا إن الجد إذا كان قطع الأنسيين سقط إذا كان لا يومي وإلا فلا يعتبر من نعيب الخيار ومثل قطع الزكر قطع الحشفة على الراجس العيب الثالث العنة والعنة بضم العين وتشديد النون ويرصغر الذكر جدا بحيث لا يتأثى منه من غاب الجماع ويقال في المخصاء مخصي أو خصي ويقال في الجبدي مجبوك ويقال في العنة عمي العيب الرابع الاعتراض وهو عدم انتشار الذكر لا يكون هنا واقفة ابناءنا الطلاب ان عدم انتشار الذكر او عدم انتصاب ذكر الانسان له اسبب عديدة في بعضها اسباب دلمية وفي بعضها اسباب نفسية وفي بعضها قد يكون الانسان مأخوذا او مربوطا عن زوجته او تكون اعتراض بشكل راحب أو خوف أو ارتباط أو راحب ذلك مما هو معلوم مما تفرجه الظروف أو الأمور المعاصرة من الأمراض النفسية ورحب ذلك ورحب ذلك ورحب بالله فينبغي أن لا يحكم بهذا العيب مباشرة بل ينبغي أن يؤجل ولذلك في السرق في ساعة رحمة وساعة أفق حيث أدلوا المعطرب مدة تصل إلى سنة هذه العيوب التي سبق ذكرها عيوب خاصة من الرجال تتنافى مع مقصود النكاح من الاستمتاع بالرطي ونحو العيوب الخاصة بالمرأة كلها عيوب الفرج خلاف العيوب الأربعة السابقة التي تشترك فيها مع الرجل أولها القرن والقرن القرن بسفح الرأى انسداد فرج المرأة بشيء من لحم أو عظم ان كان الانسداد بلحم فهذا يمكن علاجه وان كان الانسداد العظمي هذا قد يتعذر علاجه في العادة لكن التدخلات الزراحية الآن في العصر الحاضر تعالج كثيرا من الأمراض المستعصية بعد ذلك الرطاق هو انسلاد مثلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع، إلا أنه إذا انسب بلحم أن كان علاجه وينسب بعظم لم يمكن علاجه لأن المرأة فيها مسلك للذكر ومسلك أو مجرى للذكر ومجرى للبوش فالمرأة قد يكون مثلك الزكا مسدود سيسمى ذلك رفقا. وإذا كان الفرج كله مسدودا سمي ذلك قرعا كما لو كان الفرج مسدود بنحن أو بعض العيب الثالث من العيوب البحر والبحر هنا إذا أطلق البحر في الفقه هنا أريد به نتن رائحة الفرج وإن كان يطلق البحر أيضا على نتن رائحة الفن البخر من العيوب المنشرة عند الملكية دون بقية النذاهب لكن نتنى الفم من الإبط لا يدخل في هذه العيوب ولا يعتبر من البحر العيب الرابع العقل والعسل بسبس العين والفاء قال بعض العلماء إنه رغبة في الفارس تحدث عند الجميع والعياذ بالله وقال بعضهم إنه لحم يبرز في قبل المرأة ولا يسلم غالبا من رش أن يشدو إدرة الرجل العيب الخامس الإخطاء والإخطاء هنا معنا أن يخطئ مسلك الزجر مسلك البول وأولى منه إذا كان اختلط بين مسلك الزجر ومسلك الغاء والمصنف يحتبى كلامه الاثنين يعني يحتبى أن يكون الإخطاء المقصود من كلمة مصنف اختلط مسلك الزجر ومسلك البول أو اختلط مسلك البول ومسلك الغاء يعني اختلط الفرج والدور ولا يقبله. هذه العيوب كلها تتنافى مع الاستمتاع المعهود او المفروض في النكاح محل ثبوت هذه العيوب او محل ثبوت الخيار بهذه العيوب كون هذه العيوب قد وُجدت قبل العقد او حين العقد اما العيب الذي حدث بعد العقد ففيه التفصيل التالي لو حدث العيب بعد العقد للمراه فهي مصيبة نزلت بالراجل وليس من حقه الفسخ لانه يملك التطليق مش معناته إن هو لا يملك الفسخ أنه يجبر على البقاء لكن لا يملك الفسخ واسترداد الصداق لأن الرجل يملك أن يطلق المرأة بسهولة موز إذا حدث العيب الرجل بعد العقد إن كان جزانا بينا أو برصا ساحشا فالمسألة فيها خلاف على أقوال ثلاثة القول الأول يحقل المرأة الرد القول الثاني يحق أو يلزم بالتأخير الدخول مدة سنة رجاء أن يحصل من ذلك شفاء. القول الثالث لا خيار للمرأة وليس من حق الزوج الزوج أحب شيء في نظير فلاقها. لكن لو حصل اعتراض من الرجل بعد أن واطئها مرة فينذر في الأرض إن كان الاعتراض هذا الرجل هو الذي تسبب فيه فلا خيار له وإن كان هو الذي تسبب فيه فلع الخيار ومثل الاعتراض ايضا الخصاء والجب ولا درا ان يتسبب رجل في خصاء نفسه او في جب نفسه او في اعتراض نفسه العيب الرابع من العيب المشتركة واخر مصنف الكلام عنه هو الجنون والعياذ بالله والجنون مرض معروف وتبق لنا الكلام عنه في اكثر من موضع ونحن نشرح هذا الكتاب الطيب وعشرنا إلى أن الجنون منه جنون مطبق وجنون غير مطبق يعني جنون دائم وجنون متقطع الجنون من عيوب الخيار إذا كان قديما يعني وقع قبل العقد ولن يعلم به أو يرضى به الآخر ولا ينظر في الزق هنا إلى سبب الجنون جنون نتيجة طرع نتيجة وسوسة نتيجة تعاطي شيء من المهنوسات أو من المخاطرات أو المساعدة على ذلك وبصرف النظر عن كون الجنون دائم أو متقطع حتى لو كان يأتي مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر لأن النفس على جهة العموم تنفر من المجنون الجنون لو طرأ على الإنسان يأخذ حكمه وحكمة الجزاء لو كان قبل العقد يردغي النكاح مطلقا لو كان بعد العقد وقبل الدخول يوجب الخيار للمرأة دون رجل لو حدث بعد الدخول كذلك الوضع بناء على ظاهر الملونة في الجدام والجنون قاسم على الجدام لكن قالوا إن الرجل في الجنون يؤجل إذا حصل بعد الدخول ويؤجل الزوجان إذا حصل الجنون بعد الدخول ويؤجل كذلك في البرس والجزام القديمين بالزوجي أو بالزوجة أو الجذام والبرص الذي حدث بالزوجي فقط والتأجيل يكون بقصد رجاء فصول الشفاء يعني ليس مجرد تأديل بل تأديل من أجل سعي في العلاج لتحصيل الشفاء لأن الله سبحانه وتعالى كما نعلم أنه ما خلق لأم إلا وخلق له الدواء إلا الساب وهو الموت موجد تأجيل سنة بالنسبة للحرق سنة بالنسبة للعبد وتبتدئ من يوم الحق هذه العيوب التي ذكرناها هي العيوب المعتبرة في الشق الإسلامي والتي تتعلق بالخيار هناك عيوب أخرى لا تعتبر من عيوب الخيار إلا إذا اشترت الزوجان في النكاء السلامة, السلامة منها يعني القرأ والعمى والعرج والشلل وقطع اليد وقطع الريض كثرة الأكل كثرة النوم السنة النهافة الطول القصر العور العمى كل السواد كل هذه الأمور لا تعد من عيوب الخيار السابق ذكرها ولكن هي تعد عرفا أو عند عرف بعض الناس تعد عيوبا هذه العيوب إذا اشترت في ازدواج السلامة منها نصا على بعضها أو نصا على السلامة من كل عيب أو من العيوب مطلقا شرطا صريحا فإن هذا الشرط يعطي للآخر يعني السليم الحق في رد المعيد بهذه العيوب لكن إن لم تشترط فلا عبرة بهذه العيوب لأنها لا تؤثر على الاستمتاع دي لو اشترط في على الزوج أن لا يكون سنينا أو كثير الأكل أو أن يكون أعور العين أو أقرع الشعر أو أشود اللون ورضي بذلك الشرط ذلك وتراضي عليه وتبين بعد الزواج أنه على الوصف الذي خشيت أو خاصت منه الزوجة في هذه الحالة يعتبر الشرطون ولذلك المصنف رحمه الله يغالغ بقوله ولو وصف الولي على أن هذه الأمور فالكبر من العيوب إذا اشترت السلامة منها صراحة أو كانت بوصف ولي ازدوجت إليها عند الخطوة لأنها بيضاء أو سليمة من القرع فتبين في العالم يعني جارت عادة بعض الأولياء أنهم يفخموا في أمر وليتهم ونفس هناك أنها شقراء، أنها بيضاء، أنها شعرها طويل، أنها ممتلئة في البدن، أنها فصفة في البدن، أنها نحو ذلك مما يفقم به البعض بعض بناتهم فيتبين بعد ذلك أنها ليست على هذا الوصف لو اشتغط الزوج السلامة من ذلك يعتبر هذا الشرط هنا أمر يقع فيه بعض الموثقين أو المأذونين الذين يقومون بتوفيق النكاح. يكتب في شرص صحة الزوء في العقل والبدن أن فلان يعقل عقبه فلان بن فلان على فلان بنت فلان الصحيحة البدن والعقل الراجحة الفهمة إلى نحن ذلك على صواق قدره وكذا هذه أدرات يستعملها الموسقون أو المؤذنون القائم بامر ذات أحيانا لو كتب الموسق هذه الأمور خاصة ما يتعلق هنا بالعقل والبدن وتبين أنها ليست كذلك هل هذا يبيح للزوج الخيار هناك من فقهاء المذهب من قال بثبوث الخيار له لو, لو تبين أن المرأة ليست كذلك هذا القول محمول على أن الموثق كتبها لاشترافها بين الزوج ولي يعني أن الموثق كتبها لوجودها تفرط بين الزوج والولي أو الزوج والزوج بعض علماء المذهب الآخرين قالوا ليس له خيار لماذا؟ لاحتمال أن الموثق يزيد عن عنده وعلى سبيل التبجير وتفخير محل تردد في المسألة السابقة هذه إذا نازع الزوج الولي لأنه شرطها وأنكر الولي ذلك والتردد هنا وقع بين الباجي وابن أبي زيد لكن الراجح من القولين والذي عليه ظاهر مدونة وعليه الفترة في المذهب عدم الرد لتبين العكس لهذه المسألة مسألة إن فلان نبيه إن فلان سليمة البدن راجحة العقل ونحو ذلك. بعد ذلك أبناء مطلوب نتكلم عن أمور لا يجد فيها الخيارة يقول فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه لا بقول في الضن كالقرع والسواد من بيض ونفم السني والسيوبات إلا أن يقول عذراء وفي ذكر تردد وإلا تزوج الفر وإلا تزوج الفر الأمه والفرة العبد دخال العبد مع الأم والمسلم عن مصرانية إلا أن يغور ان تأكروا المصنف رحمه الله تعالى عنه. يشير المصنف هنا لأن تخلف الظن لا يوطي للمرء الحق في الخياس يعني لو ظن الزوج بزوجته وصفا معينة أو ظن الزوجة بزوجها وصفا معينة فتبين عكس لا أثر لذلك ذكر أمثلة لست لديها لكم على النحو التالي تدوّض الزوج الأمرأة من قومي شعرهم طويل أو ذوي شعر ظن أنها مثله فتبين أنها قرعاء لعلة من ذلك فلا خيار في ذلك تذوج من قوم يظن ظن أن المرأة بيضاء مثلهم فتبين أنها سوداء لا خيار في ذلك زوجته فوجدها بخراء ألسا أو خشماء يعني نتناء الأنف لا خيار في ذلك تذوجها على أنها بك فبانت سيبا دون نظر إلى السر المزيل لذكرتها فلا خيارها لا في ذلك إلا إذا اشترط زوج زواجها عذراء فبانا بغير ذلك فلو خيار. الخيار ولذلك وقع تردت المذهب لو اشترط الزوج أن تكون الزوجة ذكرا فوردها سيبا بعير نكاح قال لي حتى هوا الخيار هذا الشرط يحتاج إلى بصد كلام بعض الشيء الزوج اشترط أن الزوجة تكون ذكرا فتبين أنها سيبا ولكن سيوبتها عليها بلكاح بل حادث لمنحه جاني هل يحق له الخيار أم لا سي تردد في النظر سيد النساء قالوا إن محل التردد إذا لم يجري العرف بمشاواة البكر للعجراء كما هو العرف عند أهل نفسه وما لم يعلم الولي بسيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله هذا الشرط فإن علم الولي بسيوبتها ثبت للزوج الرد قطعا نشرق لنا الكلام عندما صبقنا وين الذكر والعذراء، وقلنا ان غذرة المرأة قد تدور باسباد غير نساح المرض والسقطة والوتبة ولذلك تكون المرأة ذكرا الا انها ليست عذراء مسألة شرط علم الولي هذا الحقيقة وان كانوا فقاء اشترافوها من مئات السنين الا ان عندهم بعض نظر لاننا في هذا العصر والعياد والله افكرين ببلايا فتتعرض لها الستيات من علاقات غير شرعية يقنها مع أصدقائهن وأصحابهن تقليدا للغرب الساسب ولا يعلم الأب بكيوبة ابنته بل يظن الأب المخدوع أن ابنته عذراء وأنها لم ينفسها أحد في حين أنها قد تكون قد تزوجت زواجا عرفيا لشهور أو لسنوات ولذلك قالوا أن المحل التردد هنا إذا لم يجد العرف لمساوات البكر للعذراء غرف اهل مصر لأن اهل مصر عندهم البكر هي العذراء والعذراء هي البكر لا يفرقون بين البكر ولا العذراء الشرط الثاني إذا لن يعلم الولي بالثيوبة عند شرط الزوج او وكيله هذا الشرط لو علم الولي فالزوج ارغل لكن لو لن يعلم الولي وكان وليه جاهلا بهذا الامر وعنا الله, الله اياكم من هذا الامف في هذه الحالة لا خيار للزوج بل هي بلية نزلت به هنا وقائع ابناء نقطبال بعض الناس سؤال فرحته احد السيدات على احد المسكين ان ابنتها تتزوج دواجا غرفيا منذ ثلاث سنوات او اجفر ولم تكتشف الام ذلك الا بعد مدة طويلة مثل ما قلنا ثلاث سنوات او يزيد كل شغلها الشاعر أن كيف تجري جراحة لرفع شعر هذه الذكر التي فقدتها البنت؟ ويجولا شاب هذا الأمر. تسأل عن الحكم الشرعي لنقل إجراء هذه الجراحة. ولم يشغل أن ابنتها ظلت تخرج وتتربت على البيت وتأتي في ساعات متأخرة. وهي متزوجة زواجا رصينا بأحد زملائها أو أحد أصدقائها في مكان الدراسة التي يدرسون فيها. هذا والعذاب الله من البلاء الذي عنا في مجتمعنا، و لذلك ينبغي على الأولياء أن يتثبتوا جيدا من أشكال التربية وأشكال الرقابة في على الأيتين، فإن الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم زادت أخلاقهم زادوا كما قال الشاعر رحمه الله تعالى عليه. صورة أخرى لو تذوّر العبد صورة أخرى من صور خلف الضم. لو تزوج العبد والأمى مع ظن كل منهما أنك آخر حر أو تزوج المسلم والنصرانية يظن كل منهما الآخر ظنًا معينًا فتبين عكس فلا خيار في مثل هذه الصور لاستواء الظن من الجانبين لأن هناك تناسب بين المسلم والنصرانية في الزمى يعني يصلح للمسلم أن يتدوج المسلمين ويصلح للأمى أن تتزوج العبد ومدام هناك تناسب أو تناسب بينهما وقع ذلك من الخلف الظم فلا أثره. لكن لو غر أحدهما الآخر بحريته أو بدينه فللمغرور غرور الخيار في الرأي كما لو قال الرقيب أنها خر أو قالت المصلية أنها مسلمة. ولذلك لاحظنا أن تخلف الظم من الجانبين معا لا يؤثر إلا في حالة وجود التقارب. بعد ذلك يتكلم المصنف عن المعترض عن امرأته وقلنا المعترض هو الذي لم ينتشر ذكره أو يحدث له عملية انتصاب هذا الرجل لو تدوج المرأة وكان معترضا عنها ولم يسبق له أنوا فيها الشرع يؤجله لمدة سنة قمرية للعلام إن كان حرا ونصف سنة إن كان عدا وإن كان هذا الرجل مريض بمرض آخر غير لأتراض وينتظر حتى يبرأ المرضي الآخر هذا ثم يبتدئ السنة في الاعتراض والسنة تكون من يوم رفع الدعوة للقضاء يعني لا تكون من رفع الدعوة للقضاء بل من تاريخ الحكم بالتأجيل لو رفع الدعوة في نفس اليوم وحكم في نفس في يوم وحكم في نفس اليوم في هذه الحالة تبتدئ السنة لو لم يرفع دعوة وترادى الزوجان فيما بينهما على بداية السنة فيعملوا بهذا التراضي ولا ينبغى الديادة عن السنة فلا زر الاعترار بعد ذي مدة فلا خيار وإن استمر فلا الخيار وفي خلاف المذهب في نسألة النفقة مدة السنة هل المرأة تستحق قيافقة خلال مدة التأجيل هذه أو لا تستحق؟ المصنف لا يوجب لها نفقة قياساً لها على زوجة النجنون لكن كثير من شروح المذهب يوجبون لها النفقة ويصفون ما توصل إليه المصنف لأنه وهم أو لا يفتح وقالوا إن هناك تفرقة أو هناك فرق بين زوبة المبنون وزوبة المعترد فالمبنون يؤثر عن زوجته لأن الجهنة قد يؤثر على حياتها لكن المعترد مطلق على زوجته لعل الله عز وجل يفق قربته هذه. ولذلك الأظهر في المذهب أن الزوجة إلى المدة فأقرار تستحق النفقة هنا حصل إدعاء من المعطرد أن الوضع قد وقع خلال المدة ما الذي يحدث هنا؟ يعني المعطرد أجلناه سنة وانقبت المدة وجاء بعد السنة وادعى أن الوضع قد وقع خلال المدن التأجيز في هذه الحالة يصدق في دعوة باليمين ويصدق أيضاً لو ادعى الوضع خلال المدن التأجيز لكن لو ادعى بعد انقضاء المدة أنه وافئها خلال المدة فلا يصدق في ذلك ولو نكل الزوج المدعي للوطف عاني اليمين فاليمين توجه الى من توجه الى الزوجة ويفرق بينهما قبل تمام السنة فإن نكلت الزوجة أيضا بقيت على حالها زوجة ولا كلام لها بعد هذا لأن نقولها معناها أنها مصدقة الرجل في دعوان إذا لم يبدع الزوج الوطف أو لم يحقل الوطف بعد انقرأ مجرد التأيير لها السنة في هذه الحالة تتحقق الزوجة الطلاق إن شاء الله. والطلاق يقع بشكلين: إما أن يطلقها الحاكم على الزوج أو يأمره الحاكم بالطلاق. أمر الحاكم بالطلاق واضح. يطلقها إن صدر الموضوع. لو رفض الزوج الطلاق، المدى فيه قولين قول بأن الحاكم يطلقها عليه. أو الآخر بأن الحاكم يأمرها أنها توقع الطلاق عن نفسها ثم يحكم به الحاكم يعني تقول طلقت نفسي منك وتذهب للحاكم والحاكم يمضي هذا الطلاق في الحالتين الطلاق يكون طلاق دائم كطلاق المرأة الغير مدخول بها ولماذا المرأة تطلق نفسها والحاكم يمضي لأن المرأة لا تملك الطلاق المرأة لا تملك الطلاق حتى لو كانت العصمة بيد المرأة فإن طلاقها هذا شكل صوري يعني تقول طلبت نفسي منك ويمضيه الحاج وسيأتي الكلام عن ذلك في جهة الطلاق لو انقذ الأجل وراديت الزوجة بالبقاء مع الزوج بعد هذه المدة فمن حقها أن تبقى وليس لها أن تفارقهم لكن لو راديت بالبقاء معه فترة أخرى بعد انقذاء الأجل فهذا أيضا من حقها ومن حقها كذلك الفرام لكن لا يحتاج الأمر هنا إلا الرفع للحاكم أو ضرب أجل جديد لأن هي طرابة فيما بينها وبين الزوج بعد مضي السنة أن تقل معه شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل بدون اللجوء للحاكم في هذه الحالة لها ذلك لأن المسألة هنا قيمة على قرر هنا بعض الأحكام التي تتعلق بنفس صداق زوجة المعترض وزوجة العنية لو دخل عن مين او مشجوب بالزوجة ثم طلقاها باختيار منها فالمراة هي حينئذ تستحق الصداق لكن لو تم عليهما جبرا فلا تستحق الصداق زوجة المعترض تستحق الصداق كاملا اذا قضت السنة لماذا قال هي ما كانت الزوج منسيها وطالب مدة مقامها مع فحصل تراض وتراض بالتقديم والأحضان والملامسة ونحو ذلك سيطلق الزوج قبل السنة أخذت نصف الصداق واخذت مبلغا من المال عوضا عن التلذز الذي وقع للزوج منها تقدير هذا المبلغ مرضعه للإجتهاد من, من الحاجة في قويس المذا في تعجيل الصداق على الزوج المعطلب لو قطع ذكره خلال السنة يعني هو معطلب وقطع ذكره خلال مدة التأديل قول بأن الصداق يعجل للزوجة بسبب قطع الذكر أنه لا فائدة من التأخير يعني هو التأديل من أجل أن ينتشر الذكر حصلت له حادثة وقطع الذكر هنا يعجل بالفراق ويعدل الصداق للمرأة لأنه لا فائدة من التأخير ولا تستحق الكل بل تستحق نفس الصداق قول آخر لا يعجل لها الصداق بل تنتظر حتى انتظى السنة يعني انتظى مدد التأجيل لعلها ترضى بالمقام أو بالإقامة نعم وهذا إذا لم يكن للزوجة دخل في قطع ذكر الرجل عذرا أبناء نصلاب أن تطرقت إلى مثل آهدين الجسين أه ولذلك بالله وقع أيام سيدنا علي سيدنا أبي طالب كرم الله واجه أن رجلا قطع فرج امرأتهم فما كان من سيدنا عليه إلا أنه أجبرها أجبره على أنه لا يطلقها وقال له لقد فستتها على الأزواج وعامله بنقيد قصده فلو افترضنا جدلا أن امرأة زوجها معطيب وعدل سنة وهي أراضي بذلك التأجيل على مضت بسبب الأعراف والعاذات والقيل والخار فقامت بتبير مكيدة للزوج أدت إلى قطع ذكري والعياذ بالله أو قطع حشفته في هذه الحالة على الزوجة أمران. الأمر الأول تبير على, على التفصيل المعروف في ذلك في موضعه من كتب الشق الأمر الثاني أنها تجبر على البقاء معه معاملة الله نقي قصدها كما فعله سيدنا علي كرم الله وجهه بهذا الرجل الذي قطع فرج رأسه. أبناء الطلاب لو نظرنا إلى هذه الأحكام بشيء من التفحص وتدقيق النظر لوجدنا أن, أن الشريعة الإسلامية تراعي المشاعر. وطراعي الفرصة على سلامة العلاقة الزوجية، وطراعي العذار، وطراعي البحث عن الشفاء وعن شغل العلاج، كل ذلك رحمة للمسلم أو رحمة للمكلفين. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والعناية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.